يا يا يا خضر بيتكو اوه يا اي يا اخذ الكتاب يا يا اخذ الكتاب يا الكتاب يا اخذ الكتاب انظر يا غوزا يا طال يا من المحراب خلاص انا مكان انت قلت حاجه كده ولا حر اللهم قولي الله رجع على قال الناس وقالنا قومي من المنخرضئا الىهم ان تذخر او قال على كذب مش كراتواسي و السلام عليكي حلوين والله حلو قوي يا يا قد الكتاب يا مدد يا عسل يا عسل يا يا اخذ الكتاب يا احياء اخذ الكتاب بكو ده يا عم يا عيال والله دياله الاجتماع ومو باين اروح بقى يا يا مولا الكره لا اي والله ده بسم الله والله بتجلد الصخر ده وحنا طيب و بر الوالدين و بر الوالدين و انا تقيو وبرن ديواني ذي ولم يجدرنا فين وتلمنا لي يوم علي بي يوم يوم يباكو اي